بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله فما بعد فإن أصدخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع الحادي عشر المعضل جودي يانظيام لا جودي كاني حديث علم حديث بديت يلا المعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا هل سنديك دو لا رأيكاني كوتب ينزياتر وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا دو ينزياتر أو او أثناء معضل لذا شرطي توالي باز نكدوه وهو ما سقط من اسناده متتالي باز نكدوه اثنان فصاعدا <تصفيق> وكلا الحمد لله وكلا علومي حديثه هاتوا ومنهم ما يرسله تابع التابعين يعني لا معظم صوره ابن رصو وتكاني او ك التابعين سمي حديثك روايات وثات بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما معظمك يا كرت لان تابع التابعين حديث لتابعين روايات بكات. وتابعين صحاب روايات وكان والصحابه الذين قبلهم صلى الله عليه وسلم بويا اجى تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محاله اقل سقط تابعيك لقد صحابيك كوتو الأحديث مرفوع واسمه الحديث مرفوع ومنه ما يرسله تابع التابعي قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه أما معضل ك قد كثِّق لفقهاء، يا لكِثِّق للمصنفين الفقهاء. واتقال رسول الله: هذا بيت شيء، هذا معضل. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجلين. يعني زاتر لدوكس. مادم زاتر لدوكس، يندوكس زاتر هو هالمعضلة. حسن الساع قد كثِّق ل فقهاه وثق قال رسول الله يا معلق هشام معلق هشام يعني بس بق شيء حيثيتي با حيثيتي اويكا دوك زياته را و او معبده بضمن ما دام لا اولت من ذكروا حديث معلق اي ايه منقطعه اي منقطعي جنيه منقطعي اش بضمن بالتعريف العام كابو أكرم معضل ومنقطع ومعلى معنا كوب نوع لا هندق للصورة كان يمنع أكرت تسميه منقطع تسميم منقطيعا بس لا كابو يساهم مو معلق هالشيء منقطع يعنى همو معضلات منقطع منقطعة بناء كي جشتي ترى أعمتة بالتعريف العام نكية أما بالتعريف الإصطلاحي نا هو يكوال أثناء سندوة انسقب هذا. قال وسماه وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا وابن الصلاح عليه خطيب فردالي لهندك لكتبه كان يدا. بيتوه بموبل يتوه مرسل. طبعا بقى شيء مرسل لانقطاعه. وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده. يعني كل ما هو منقطع كل ما هو منقطع عند العلماء على المرسل كلمه مرسل مرسل لابد انقطاعها فيه في المرسل طيب كل ما لا يتصل اسناده لابد أو كل ما لا يتصل اسناده مرسلة معضل إيش معضل إيش منقطع قال ابن الصلاح وقد روال أعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا حسنت فيقول لا فيختم على فيه الحديث يعني إلى آخر الحديث تمشاء الشعب أن نيت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيت قال النبي صلى الله عليه وسلم كابو كما وبعد الشعبي عشان تذيرني صحابي هيك وانجل وبس غيبيات صلى الله عليه وسلم يعني يمس قال لك كفي غمره خاص الله عليه وسلم كما مَا وَكُو قَوْلِ وقد روى الأعمش عن الشعبي قال يعني القول قوله لم سنده لم سنده يستغرى زانيم قوله قوله كي هي شعبية لكن الشعبي وهي اشتباه بالله يخبر عن الغيبيات ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه يعني على فمه قال يعني ابن الصلاح فقد أعضله الأعمش شاء أعضى لحديثه في كدوة الأعمش الرابي عن الشعبي لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علماء المسلمين هادوا من طريق فضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس المرفوعا فذكره بلام بالرواية أعمش هادوا فالرواية أعمش داعش أعمش هاتوا نأنس هاتوا نافع نافغا بالإخوات صلى الله عليه وسلم لطريقه أعمش دانية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا حتى معضلا ممكن شوين معضل لا شو يا لاثناء سندها غالبا بس قليلا قليلا ما دام هادوك كس لسنده كوتوا چونك نصحبك هي نفي غنبريش صلى الله عليه وسلم هي ا مناسبة مناسبه صوري بالصوره كاني معضل لبلوا دو كس لسندك كوتون ويا المهم وهو ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا فناسب ان يسمى موضل موضل <تصفيق> موضل موضل موضل موضل موضل موضل موضل موضل بس سبعه تبعينك ببيع اذا وقفي كانت ال6 تبعينك امويه التابعين, أم التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او كاتاء او كذا ما ظل ببيع شك چونك تبعين يوجد صحابه كان تابعين تابو أمعوايا. بس ما غالي بنيها. غالي لغالي لمعضلة كامية في أثناء السنة تدو كز متتالي حذف. والله مساء كي عبالي تدو أعمش يعني تو يعني يقاف في لسار كي لسار حديثك تدوة يعني قولك تدوة أخوي حديثك. ثلاث سنة لكذا أنس هي وقع إلى كشك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم وقال طريق كيف ضيل كري أمر هاتوا وكل حاشة قال رواه مسلم من طريق فضيل بن عمر عن الشعبي عن أنس مرفوعا كابو دوك الثلاث سنة لكنيات في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لقل أنس أم تعريف وهو ما سقط من إثناده إثنان فصاعدا ابن صلاح شهر زولي هنا يوتي بل علماء لو متقدم تلي هنا يعني تقييد معضل بدوك سواء حافظ أنه كدر لمنجلدي دولة فراق ينصد حفته ونعليه فإن قيل فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إثناده إثنان فصاعدا قلنا سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعاه وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. يعني هل سلمي كون وهيا سلمي علي كون ودينو أنا معضل تقييد فلاو بشيوة ما سقط من إسناده إثماني فصاعدا قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعني اسم الإرسال أو الإنقطاع قال يعني ابن الصلاح وقد حاول بعضهم أن يطلق على الاسناد المعنعن اسم الإرسال او الانقطاع يعني أجل سنديك معنعنبو عن تياب مستعملبو هنديك لعلماء ويسوينها برين أو سندا مرسلة يام منقطعة قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس <تصفيق> يعني أجل سنلقم عن عنبو عنعنا محمولة على السماء أصل أو هي عنعنا محمولة على السماء بلان بشرط التدليس نبه أول ما إمام مسلمة محمولة على السماء ولو أجل شيء بي معاصرة به. ولو معافرش في على السماع بلام للايمام ببخاري بوشي ونية محمولني على السمع والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعصب مع الضرورة المشقيبة قيدك وسه أبي أورا عن عنا بكار إيهن لسنبدأ يعني مدلش ندل وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الدامي المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا وقد ادعى الشيخ ابو عمر الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك يعني والصحيح الذي عمل عليه العمل انه متصل محمول على السماع ويا حديثك سندك كمعنعنبت مرسلية منقطعية. هيا بابلين. يعني الاصل في أن عنيشية يعني أن منقطعه منقطعة، أن عنيشية مرسلة. كسي كأجر مدلسه، أجر مدلس نبو هو محموله على السماء. وقد ادعى الشيخ أبو عمر بن الداني المقرئ إجمع أهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا لحى الشيخ الشيخ أحمد محمد شاكر حين تعليق أي شيء قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره قال العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد يعني كاد من أفعال المقارضة يعني يقرب الله فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد ابن البر لمقدمة التمهيد دا كعدنية يعني محققة اعلم وفقك الله اني تعملت اقاويل ائمة الحديث لا مقدمة التمهيد دا علي اي طالب علم اي خوينات اني تعملت اقاويل ائمة الحديث ونظرت في كتب من اشترت الصحيحة في النقل منهم ومن لن يشترطه ناوكتي بكاني أهل علم بينيما أوانيك وشطي صحيانهي وأوانيشي كانيان فوجدتهم أجمع يعني بينيما همويا إجمعين هي شيء فوجدتهم أجمع على قبول الإسناد المعنعني كالسناليق معنعن بيت مقبولة لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة اغر سين شروط الاخوه وهي عداله المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجانسه ومشاهده وان يكونوا براء من التدليس عدلا اما يك بيت يعني لقاء يعني ما بس شيء تفسيري لقاء فيها أجناب بهرشيء لقاء روب هل صح أو لقاء وأن يكون شطسا براءة من التدريس بمدلس شنبل ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم وعامة أهل العلم كوابو ابن عبد البر شروط شيء وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضاً قلت حافظ ابن تيمية أفرم وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه مسلم أمي اعتماد كدوة يعني ألعن محمولة على السماع وشنع في خطبته يعني لا مقدمي صحيح مسلم على من يشترط مع المعاصره اللقيه يعني بتندي ردي او كسانا اذاتها بقولك شيئا بقولك شي حضر اذاني اوانيك اظن مع المعاصره لقاء الشرطه حتى قيل انه يريد البخاري توجد ما لا لو رديك لمقدمي صحيح دا آآ يعني رد ذاته ما بس في بخارية والظاهر أنه يريد علي بن المديني أويش لا ظاهر صنيع كيد يا لا ما بس في علي كريم مدينيها فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث حديثك نافع الصحيح إلا أذى يعني التلميذ والشيخ لقياء ذي اثنين بينيته ولو مرة غليك جالج اثنين بينيته بأ لقاء رداءه. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. حافظ بالكثير على بخاري شرطي بأصل صحة. يعني حديثك بيت الصحيح لقاء شرقنيا. يعني يكتفى بالمعاصرة. أما لصحيح بخاري فشرط عنده، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. كابو، هرحديثك هذا السنة دكت الصحيح البخاري دابيني، إلا تلميذ مع شيخه يعني مع المروي عنه لقيا يبتديان بيني ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة. الصحابه الصحابة بكترش هاتو الصحابه بفتح الصاد وقد تكسر ايضا مصدر صاحبه يصحبه صاحبه يصحبه ابو المظفر السمعاني الله ها مجرد اللقاء نعم يطولي صحابه شبيه تولي صحبه شبيه ان جاء هو بشيء حسابك له او باللقاء الكتاب وقال ابو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعة أبو عمرو الداني شواذ كتير موزعك اللي كذاتوا أجر أو رعويام روايتي تلي هبلي بتحديث بتحديث روايتي تلي هدي تصريحي بسماعي للروايات تلي هدي للغالية هر أو بسب أوه أجر شي كت عن عني هبلي يعني بون منى بشن حديثك يك عليه حدثنا سمعت طلحه حديثك شهياء يعني حديث شهياء ضع عن كابو ان كان معروفا بجوايه عنه قبلت العنعنه وقال القابسي ان ادركه ادراكا بينا بينا أجر بيني بيتي يعني عفواً يعني عصره معاصره بينه ادركه ادراكا بينه كابو اقل معاصره او عصره بينة بينه يعني لا يختلف في لا يختلف في معاصرته وقد اختلف الأئمة فيما إذا كا إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان؟ أَم خلاف هيا لا قَوْل الراوي أن فلانا قال نك عن أن أن فلان قال هل هو مثل مثل قوله عن فلان؟ فيكون محمولا على الاتصال هل عن عنوا يا محمول على الاتصال؟ حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلان قال دون قوله عن فلان يام كم ترأل عن فلان كاو عن عناء أو لا ترأل أن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب ابن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه يعني فرقا كذولا نيوان أن فلانا قال لغل عن فلان لحى الشكالية مقصية معترضة متعقبة وهذا الكلام متعقب بما تراه في التقييد والإيضاح. وشرح الألفية من العراقي والنكت فراجعها وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر جمهور علماء أظن عن عنا لقض أن فلانا قال كذا هج فرقي كينيا هج جاوزي كينيا ليك ومن من نص على ذلك مالك بن أنس إن اللّه مالك يجفقي شنيا نعنا أن نعن فلان قال كذا وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد حكاية اجماعي ومن كدوى اقل سنديك متصل بصحابه سواء فيه ان يقول عن رسول الله شو بلي عن رسول الله شو بلي قال رسول الله شو بلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقينية شوان لا, لا, لا اود فرقينية بلي قال يا عن يا سمعت أو هذا السنه 18 اگر عن فلان يا ان فلان هيك فرخي جنيه حدثنا فيه نظر سمعت الصحابيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سمعت رسول الله امكان تدليس ني امكان كذب إمكاني بعض فينيا، بويا كارجكات تسألواي عن قالا سمعتوا هيكه كي تفرق هيشنده كابو من استدلاله فيه نظر شنكا لما ارتبي الصحابة يا ارتبي الصحابة يقولي عن رسول الله سمعت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقي هيه لويك هي فرقي لو هيك كابو من أي شكل ناس سندك لا أسباعي تابعين يان لا أئماء يان لا تطبخين تطبخاني حديث بلعن يا بلعي قال يا سمعته سمعت سمكثوتي قال يا بلعي سمعت أقواتر العن وبحث الشيخ أبو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أصله غيره وبحث الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ها هنا فيما إذا اسند فيما لا حشكدا عليه في الأصل ما يعني بحث الشيخ أبو عمرو ها هنا ما بدي في ها هنا فيما إذا اسند الراوي ما ارسله غيره أقر كسيك راويك حديث كهيا هيا كسيكي تربا مصلي هنالتي أم با مسندي إيهاني أو كات حكم مسندك الشيء أو إيكا بسندك هنالتي حكم شيء فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك عندك هاتو يانا وهاتونا هاتو يانا أو إيكا مسندة أو إيك مسندة يعني يقدح في عدالته بسبب ما أسند لأنه, لأنه مروي بالمرسل بال يا بالإرسالية إذا كان المخالف له احفظ منه أو أكثر عددا مثلا راويك هيا يروي سندا ما يا يروي حديثا ما بسند بلان حافظه ينسى راويكا حديثك روايته كان ب بمرسل بمرسل روايته كان راويك ديت أم حديثك وروايتك، هل أو سنادك وروايتك، بلام بمسنديد روايتك، مسند لكاتك كمخالفي حافظك يعني مخالفي كملاكتك لا ثقات أين امام بلقيا لسرقى أم شخصة شخص شخص كتير يعني مطعون في عدالته ومنهم من رجح بالكثرث أو الحفظ وعندك العلماء هاتون كاملة لان راجحة هو راجحة عدد زولي هيا في رواية كدوى ومنهم من قبل المسند مطلقا هنديك العلماء مرسلك مانهي ومسندك شمانهي مسندك مقولة با اوان تريش احفظا هو المطلوب اذا كان عدلاً ضادطاً أجر كسكي عدل بعضطا اگر تسيكي سقي عادل بيت سندك منبر روايه كاذ بمثندي او كذا يحمل المرسل على الموصول يحمل المرسل على المسند كابو لذا اديشكن لذا دي, دي سيديشن بزنين اگر اواني مخالفة أكرم احفظ يا حافظ أو بقد أمانية يام عدد يان زوترة بسري أو يمكن بوعي ترجيح يمكن بزعم آية يحمل المرسل على المسند يعني يحمل المسند على المرسل كامير قليل كفو منهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا و هل منهم من رجعها بالكثره او الحفظي و هل يشجعك منهم من قدرها في عدالته بسبب ذلك طبعا امام بعيد امام بعيد فمنهم من قدرها في عدالته بسبب ذلك بعيد بوم ما سالك الاعداء لانه ما لمخالفاتها هي. كم من يخالف اوثق منه من هزور زور, زور كثيل محدثين ثقات مقالف في اوثق من وكر حديث في شاذة خوشيتش طعن في برناكبة طعن كبت الروياتي بلط طعن برخوناكبة وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين أمرئ أخيرا ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا يعني بس تنهى عدد ضابطه ولو مخالفي أحفظ الشيكت ولو مخالفي أكثر الشيكت مخالفي الشيكت أو كاتام والأجير وعزاه للفقهاء والعصليين وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة الزيادة من الثقة مقبولة لحى شيكا قولي الشيخ محمد أحمد شاكر هيا وهو الحق الذي لا مريت فيه لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت, واختلفت روايته يعني الله أمريك راجحة للمسألة أو هيك وكل الزيادة الثقة والأجيلات يعني مسندك والأجيلات بسر مرسلك لأن الزيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره كمك ما دام خوي الثقة بيت ضابطة والأجيلات شيء كبر بلقي في بيت بلقيك والأجيلات ومن حفظ حجة هلكسيك مش ليش يحفظ بيه سكي مقبولة بسر كسيكا مرجحة بسر كسيكا كحفظك يا نبي وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا مثلا كسيك حديث روايتك كسيك للرواد حديثك روايتك واختلفت روايته هالرواية هالخوي جاء لي كمشيكا فرواه مرفوعا ومرة موقوفا أو مرة موصولا ومرة مرسلا فالصحيح تقديم الرواية الزائدة لو كان لو حالته اشين كان من او رغين اذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه تنتديار النشاط تياي ما دام زيادتي لها نشاط تياي بلن بشطب او كعادل ضابط به اذ قد ينشط الشيخ فياتي بالحديث على وجهه وقد يعيض له ما يدعوه الى وقفه او او ارساله فلا يقدح النقص في الزيادة لواني اوكاتي كنشاطي هي سندكي هنا و بالزيادة هناك هندي جاريش نشاطي تانب و حديثكي بكتل هنا و مرسلي كدوى ذكري رابعين كدوى كوابو يقدم المسند المسند على المرسل حقيقة بحثي دقيقة دوز اتربى ما عونا خاتوا ثم لو من رجح بالكثره او الحفظ يعني اگر قسيت حديث شي روايت بمسندي ب مسندي بلان كسي كثير احفظنا ب ب ب كثير ب حيث العدد لم ومن حيث الحفظ ليش لم احفظت لانتاعي كوابو بوتي ابيقصي ام تقديم بكري هل هي بروزي الزيادة الثقية باش الزيادة الثقية اي المخالفة هي المخالفة هو بلام احمد محمد الشاكل اضي او زيادة الثقية وبلغي الاسرعوي كامزة نيميتية لابلو كدواء حفظي كدواء اوان نيان كدواء أم احتماله، بران احتمالي شهية كذبت، أم وهم بيت، أم غلطي كذبت، كانت تقول أم احفظت هي وانا على، لأمان هي وانا احتماله أو أو أن أكو ام ب أم وهم يشيبوا درزبه، فو هذا احتمالك هي أو شيء من باب الاحتياط كميا ومنهم من رجح بالكثرة او الحظي. أولا صعب من والله أعلم وصححه الخطيب بن الصلاح وعزاه للفقهاء والأصولين وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة المقبولة باب كتيه لا حشتاء حلبي وابن ابي اوهي اقول وعبارة البخاري رواها البيهقي في السنن الكبرى بالسند الصحيح وقال ابن الصلاح وهو الصحيح في الفقه واصوله ثم اني اقول هذه المساله من المشكلات الحديثه بسويه بيت من المشكلات الحديثة الحديثية تخش غلط حقا وللعلماء فيها كلام طويل سابغ لا تسع المقام الآن للقول فيه أو كشف خوافيه عند الله سبحانه يسر ذلك أن يسروا بالله المضارعة ذلك في مناسبة أخرى إنه سميع مجيب وانظر توضيح الافكار للصنعاني والله الله علم اويكا ذات الظل انسان في او اخواته وا ومنهم من رجح بالكثرة او الحفظ شنك قبلين هم جاريك هم جاري يحمل المرسل على الموصول نابت يحمل المرسل على الموصول نابت لوانية يعني مرسلة كتوابث لوانية مستدخة وهمك بغلطة يكبير خطائك بلا أو شخصوك ثقي ورواية كدوى النوع الثاني عشر المدلس بالفتحي كوسد المدلس يعني الحديث المدلس المدلس أو اسم فاعل أبو راوي والتدليس قسمان <تصفيق> حفظ ابن حجار فين باشا نقلي اني شبكين تعريفي شهاية اللي الله لا لا نوكات ينتش او قولي كتلي نقلكين قولكين بحش أوي حافظ نقل كي في بن حجر في النكت أوي نكت نقل كي وقوله عن من عاصره ليس من التبليس في شيء وإنما هو المرسل الخفي فبس لسلو برقي كنقل كذواء والتدليس قسمان أحدهما أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه أو عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه تدليس <تصفيق> دو جولة جولة كم أن, أن يروي يعني أراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه ما لم يسمعه منه أعني ما لم يسمع الحديث أن يروي، أما لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عم عاصره ولم يلقه، موهما من أنه قد سمعه منه، سمعه منه. طبعاً لما دققت الآية قبل يأتي أن يروي عمن لقيه عمن لقيه ما لم يسمع، نك ما لم يسمعه. ما لم يسمع منه. أجابه ما لم يسمع منه يعني أو لو حدث دع. لو حدث دع. قالوا أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه. ما لم يسمع منه يعني مطلقا يعني لقائي هي بلن هي كنبيسها. عمن لقيه ما لم يسمع منه. او لم يسمعه منه اوه ها يعني هذا ما لم يسمع منه او لم يسمع لم يسمعه منه يعني نا هجي لبيسو نا او حديث لبيسو ان يرويه عما لقيه ما لم يسمع منه يعني مطلقا أو او لم يسمعه منه يعني هذا الحديث بعينه هسه بس لسال امبر قبل شين او كاتبته ان يروي عم من لقيه ما لم يسمعه يعني هذا الحديث بعينه بس سمع منه احاديث اخرى او, أو كاتب يعني سمع احاديث اخرى بس شية بس ام حديثة يعني اوش زور اخصة زور يعني كتبه توليسال اياك لايق حديثة لايق الصورة لايقشتا حديثة كيفية المدلس بالامخوي وانيا يعني بس ملقائي الروي دابا يعني عم من لقيه ما لم يسمع منه أو لم يسمعه منه يعني نهيك إليه بيستباه يانا حديثه إليه بيستباه هل تبذروا هذا أو عم من عاصره يعني أو الشخص ثماري أو عم من عاصره ولم يلقه هرني بيني وا موحيما يعني بعبارته بونمنا كان يقول لحاشكته ماشا كان كان يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك فأما إذا صرح بالسماء اخ اخوي معاصرينه كذبه يا لقائنا كذبه وتي سمعته هو بيت كذبه أواعبة كاذب فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغا من أمره يعني وهل أمباسا بلان أقر معاصري كذب معاصري كذب يان لقائي هذا لقائي هذا. بويا لبرقية كما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عن من عاصره أو عن من عاصره ولم يلقاه موهما أنه قد سمعه منه استحافظ ابن حجر تشيلي لي ربادوني لم تعرفه أو كخير موار لنك لنكاد على شيء وقوله عمن عاصره ليس من التدليس في شيء أو مسألة تدليس مية. كأقول لا حافظ بن حجار مسألة تدليس بو تلميذ ذلك لقال الشيخ لقاء لبين نروي دابة. عينا لقاء لبين نرو ندابة يعني حديث شنيه. كأبو ليس من التدليس في شيء وإنما هو المرسل الخفي. كفو فرق المرسلي خفي لغوت اللججيه اللقاء والمعاصره لقاء ومعاصره فرق النوان مرسلي خفي لوك من بوكان يعني اجر معاصره بو معاصره بو بلا حديث اجر شي لينا بيست وتي عن ماي نيوات وتي سمعتو وسمعتو بلا سمعتو لار دو حوافكيا هرشيا هر كذبه هل فاسقه هل تكمن قطيعه ولما قربون من معاصرين كذبوا لقاء نبو أقوتي عن موهما السماع أبيتها مسلخة فيه أقو اللقاء بو موهما السماع أقوتي عن أبيتها تدليس تدليس كوابو يستعم برقية أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره زيادية عمن عاصره يا دي اقول المرسلي خفيا اه او تدليس ميع بلام لبره وا زور مزيكنده كا حد شي هنا وا ان عمن ما لم يسمعه منه أو من عاصره هر كسك بيد المرسلي خفيني يا مرسلي خفيني, مرسلي خفيني وقسم او ولكن يجب ان يكون لك ان يكون شنية ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان أي لك ان فيه لك ان يكون لك ان يكون أن يروي عن من ان لم لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان قول علي قول علي بن خشرا كاتشيا لقيه ما لم يسمعه منه علي كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا سفيان عيينه قال الزهري كذا فقيل له أسمعت منه هذا أميك أي الله زهري قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه عبد الرزاق بيوثم اوجله معمر وروايه كدواه عن الزهري وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وقد ذنها هذا القسم ثمانيه ساعات تماشى ممكن تمامًا شيء ممكن استدل لي سيد علي بن خشام الله يكون عند سفيان بن عيينة كان كابوس سفيان تدل سكيش وأنا تدل قال الزهري قال الزهري يعني الزهري لقى سفيان لقى نهاية الزهري لقى سفيان زي اللي قاينهايا أقول لقائنا بيت كذبة الله قال الزهري كذبة بويا كاتي الله فقيل له سمعت منه يعني أو من باب أولى لقاءها سمعت منه لاخوي قال حدثني به عبد الرزاق عن نعمر شنكا كاتي كتب لزرو أدا تلمي ذاك لجل شيخي لقاء ينبوه أنجبت شيء بيت, أنجب بيت لز أجناء انقطاع أجر انقطاع كان ظاهر بيت ظاهر بيت هو منقطيع معضل أواني أجرنا يعني لبابي معاصرة بيت أو كاتبت مسلخة فيه وقد كره تدسل حكم تدليس وقد كره هذا الخصم من التدليس جماعة من علماء وذموه وذموه وكان شعبه أشد الناس إنكارا لذلك ان الشعب الزور زاد قسيتني بربا تدليس وزور ويروى عنه انه قال لان ازني احب الي من ان ادلسه اجل زيناب كم تم باشترى كم باشترى خوشويصره ترشي تدليس كم تدليس بلاي وزور قزبو لان ازني احب الي من ان ادلسه تخرجي ام ثرى أخرجه ابن أبي حاتم في تقديم الجرح والتعديل. قال ابن الصلاح ابن صلاح توجيه قصي شعبك على وهذا محمول منه على المبالغة والزجري اينا ناء حكم كانيا لشرع حكم كانيا لشرع تدليل وقجينية وقزنانية بلق تدليل هموي محرمية همو تدليل ج محرمية هدليسة محرمة، طلعها مو هدليسة محرمني، أما زنا محرمة، بويا كبو أمشي على المبالغة لبر Palestine، شو كأو أن ده قبيحة، أو أن شيء خطير أبو أيكا، حديث ضعيف وموضوع منقطع وشيء أو مشتناو بتشسماه شريعة، مشتكيت رسمك أبويا زجر او أيوة شيخ الباني رحمة الله عليه حال شكله ولا كين ناقولك الله أن يحمل على ظاهره يعني هالفعل ما وصل حقيقته يعني ظاهره مرادب ك ويخص بنوع من التدليس جربت جوركاني التدليس خد عبتربل الزنا وهو إسقاط الرجل لأنه ضعيف أو كذاب بقصد إظهار الحديث بمظهر الصحة لأن سنة ضعيف حرب عمدا ضعيفا كل ناس سندك أخي أقول تدلسي تسويات تدليس تسويات دعائنا السالبات هكذا إن شاء الله أويا ككسيك بيت ضعيف يا للناس سندك ده هي أي خاد بو أويا ك كذابك بو أي حديثك ب صحيح در كبير فهذا ك الكذاب تماما فهذا ك الكذاب تماما اغاثس خويب عمدن بيت كذاب هي بضعيف وصحيح أو كسي على النبي صلى الله عليه وسلم واشبه او كتل الزنا حكمه تلا ويؤيد هذا قول الشع الاتي ويؤيد هذا قول شعب الاتي التدليس و اخو الكذب تدليس برايد رؤيا يعني هيش فالخنشنيا تدليس فالخنيا لقبض روح ابنا اجرى معنا مبالغة نبيت ما بس في بي حقيقه بيه او, أو صوريه كشيخ الباني باسي أكاد وقولا تدليس تسويده ان شاء الله باسيكين وقال الشافعي التدليس و الكذب لا لما تنكتبكها وقال الشافعي والتبليس أخو الكذب برامل حاشيك أليشي هذه الكلمة أقول الشيخ أحمد محمد شاكر هذه الكلمة نقلها ابن الصلاة عن الشافعي عن شعبة فليست من قول الشافعي بل هي من نقله أما قول الشافعي خوينيها قول الشعبية أقول وقد أخرجها البيهقي وفي مناقب الشافعي ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله حلق لحفاظ الحديث ومنهم لا حاشيكاتوالي ابن حزم كما صرح به في اوائل كتابه تكتب احكام الاحكامكي وكوه الشيخ الباني الله الله من جرح ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس هالكس معروف ببم تدليسه من الرواة فرد روايته مطبقا يعني هالكس معروف ببم يعني لم يؤخذ منه وإن أتى بلفظ الاتصال أقر بالله سمعته أقر بالله حدثنا ما شيء لابدوى أمانة نمى لابدوى استقنى نمى شنك كسك عرف بهذا شيء على خيانتي كسك فرد روايته مخلقا وإن ولو لم يعرف أنه سائل لا مرة ولو يحجى أي تدليس تدليس قيم بغش مذوب وكذب مذوب الا مرة واحده كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله نك نص يعني هو مذهبه يعني نص يعني اخبار بيه نك مذهب الشافعي وايا او شافعي في الرسالة لخلاف ما قاله الإمام الكثير هناك تنصوه هناك ومن عرفناه دلل مطلقا فقد أبلغ لنا عورته في رواياته وليس تلك الأور وليس تلك الأورافيو بالكذبي فنوجدها حديثه ولن ولن ولن نصيحة في الصدق فنقبل منه ما طبلناه من أهل نصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من المدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني او سمعت برساله خلينه زين رسالة, رسالة اي ايمتى اخذتيهم اخذت الشافعي نصي خينيا او كباس امك كما نص عليه الشافعي يعني لم يذهب إلى هذا المذهب حتى يعلق عليه بهذا التعليق يعني شافعي خيوانا غليه شافعي مش ليمشح الشكاية ومن عرفناه ودلس مرة فقط أبعان لنا عورته في دوايته طالعا تشيئة أو معناي شافعي قال بهذا القول وإنما تشيئة نص هناك من يقول به أبواته جهده كذلك ولكن الرسالة ان نقلي أو كاتا خطأ لكي يكون لكي يكون لكي من من يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي شافعي لكي يكون لكي يكون لكي كلامي شافعي يكون لكي يكون لكي يعني كده قال ابن الصلاح والصحيح هو التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفم محتمل فيرد أما تم تفصيل مثل ذلك الصحيحه لعلوم الحديث ذا هذا الشيء الله والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع او كواه تصريحي بالسماع كلمه بتحليل السماع نابتي فيقبل وبينما أتى فيه بلفم محتمل فيرد أو يكب عن عنه هنا يأتي يعني بقالة بلهد لفظك كي يحتمل السماع وغير السماع فيرد لحى شي كذا شي خلباني قال شي قال, قال ابن تيمية في المسودة مسألة ومن أكثر من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عن عنته ومن أكثر من التدليس عن الضعفاء لم تقبل عن عنته أما التصريح فيقبل تصريح السماع فمقول حلق الله يا حاشكي خوي حلبي أقول وقال أبو الحسن بن قطان إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديثه بعينه أنه لم يسمعه ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاعه الأول عند الجميع كذا في النكت قول الشعب عموما قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم أبو خالي مستمدى أما هاتوا كثاني كهاتون مدلسا وعن عنشيان هيا من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتال وهوشيم وهوشيم كريبشير وغيرهم لا هالشكالة زاد النووي في التقريب فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى يعني باء عن عنشيان هاتبت دلشونی کتیر هاتویان با طریقی کتیر هاتو. یه هل بخاری یه لروی بخاری هاتو با، با موصولی، یان با، با موصولی يعني با با شمع یان با متابع. فایده لحاشک فایده کننده و نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم السيوطي التدريب لا حاكم نقلك قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبحان وبلاد فاس وخزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من آئمتهم دلسوا أم وورا ثانيك باسكد مع رفن وتدريس وأكثر المحدثين تدريسا أهل الكوفة كوفيان جاء تدليسكن ونفر يسير من أهل البصرة، وما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر إلا أبا بكر بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي فهو أول من أحدث التدليس بها لبغدادي كانني، وقد ألف الحافظ برهان الدين سبتو ابن العجمي المتوفى سنة 841 رسالة في التدليس المدلسي طبعت في حلب وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ألف رسالة طبعت في مصر أو قولي شاكروا قلت وغاية التدليس حافظ بن كثير الله وغاي التدليس أنه نوع من الإرسال يعني نوع من الإنقطاع كثر نوع من الإرسال يعني نوع من الإنقطاع يعني كسر كذب إرسال كث التابعين يعني كسر أخذ لثمن ذكبوياه تي وترى إرسال وغاي التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى ان يصرح بشيخه فيرد فيرد من اجله والله اعلم كسك تدليسكاد جوري لجوركان ارسال بكره عينن چونك شيخك هي شيخك منا لا تمنع من لا لبروي اجل لا خويه جوري لا تمنع من دعوه على في لبك أبي أشيب قال ألين أول نازلك روايتي كده. الآن شيختي ضعيفة. أجد ذكري بكاد أسباب زور بوشي بو, تدليس. بو يا وهو يخشى أن يصاب بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. دحش قال الخطيب في الكفايه التدليس متضمن للارسال التدليس متضمن للارسال كقوم همو تدليسك شيء ارساله لا محاله لإمساك المدلس عن ذكر الواسطه شنك مدلس بسي واسطتك ناك بس شيخكينك ناك وانما يفارق حاله حال المرسل مدلس لقال مرسل فرقينشية بإيهامه السماع بإيهامه السماع مرسل إيهام سماع تاني أما مدلس رعا فقال رعا أنه قال بإيهامه السماع ممن لن يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنا للارسال والإرسال لا يتضمن التدليس أما إرسال فسك حديثة رسالة كانت بمن المعاصرين على قال فلان دياله تدل إسميا شو كإهام بسماعني أستكسي لإمام الله قال ابن عمر تدل إسا نعم والله رسالة رسالة التتعليق بيت إعفال بيت مرسل بيت المهم انقطاعها والله ما جاوتة أجرؤت عن فلان أو إهام السمعة يعني وعدت تصريح والإرسال ليس لأنه لا يقتضي إهام السمعي ممن لم يسمعه منه ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذم من دلسه بيا مرسل مرسل يعني حديثي مرسل لك لا ان تسلك وفعل سالك البيت فعالك مذموم نيا اما كسك تدليسك البيت تدليسك مذمومة مذمومه صاحبك مذمومه لرب وسيم وفق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وسلم